هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ وَمَا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْخَرُ بِهِم مَّا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُبُ ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل 119. وعاملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير 110. وهدوا إلى 111. طيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد 112. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد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 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ إِنَّ يَمَّ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأنعام فَكُلُوا مِنها وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ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 وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور هنا فاء لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْضِبُهُ طَيْرٌ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ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 113. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 114. جعلناها لكم من شعائر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 114. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله مِنكُمْ منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر